بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يطيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 الشرك لظلم عظيم، ووضينا الإنسان بوالديه حملتهمه وهنا على وهني، وفي صاله في عامين، وفي صاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير.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 إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجنم مسمى وأن الله بما تعملون خبير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 إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البرذ فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم وخشوا يوما وخشوا يوما لا يجزي والد عون والده ولا مولود هو جاث عون والده شيئا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 وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير